قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب سعادة كل حين منه شفاء للصدور مرهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء للصدور برهانه بين الصطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منها جد استور الحياة لقلوبنا طوق النجاح فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودي منها جد استور الحياة لقلوبنا طوق النجاح فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودي